وحكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن ربكم ثم سعبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤتكوا الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله برجع صم على كل شيء قدير إلى الله على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون قدر الله منه ألا حين يستوشون ثيابهم ألا حين ثيابهم ما يسرون وما يعلنون يعلمون وما يعلنون إنه عليم وما من دابة في الأرض إلا على الله نسوها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في رسة أيامهم وكان عرشه على الماء, وكان عرشه على الماء بلوكم أن يوم أحسن ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، لا الذين كبروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن خرنا عنهم عذابا أمة معذورة، ما يحبون ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم ألا يوم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن دخلنا كان منا رحمة ثم نزلنا منه إن هو كفور ولئن الكفر ولئن بعد ضراء مستة ليقول أن ذهب السيئات عني ليقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقور إلا الذين صبروا وعملوا صالحات أولئك منهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارف من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 نوفين يعملون فيها وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وضفر ما كانوا يحملون فمن كان على بينة من ربه ويتهو شاهد من ويتهو له كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن أكثر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه الحق من ربك إنه الحق من ربك ولكن ما الناس لا يؤمنون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاج هؤلاء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 قُلْ الذين الَّذِينَ خَسِرُوا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَّ بَعْنٍ هم فِي الْآخِرَةِ الذين إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ربهم إِلَى رَبِّهِمْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك أَصْحَابُ الجنة أولئك أرحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأطرم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أبلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا لما قومه إني لكم نذيرا ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم ليم فقال المنه الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تتبعك الا الذين هم مراد ولا باد الراي وما نراك علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم على بينة من ربي وآتا لي رحمة من عنده وآتا رحمة من عنده فعميت عليكم أن نرزمكموها وأنتم لها كارمون ويا قوم أسألكم عليهم ما لا إن أجري إلا على الله وما على بطال الذين آمنوا وما على بطال للذين آمنوا إنهم ربي ولكنني أراكم خالدين تجهلون ويا قوم من ينفرني من الله إن طرستم أبدا تذكرون ولا أقول لكم عند خزائين الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا اقول للذين تسري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين قالوا يانوح قد يا جادلتنا فان لم تجد لنا فاعتنا بما سعدنا فاعتنا بما سعدنا كنت من الصادقين قال انما ياتيكم به الله ما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن ينفع لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن سريت فعلي إجرامي وانا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن من قومك إلا من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 ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وقالت النور قل نحمل فيها, فيها من كل من زوجين اثنين وأبنك إلا من سبق عليه, عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها باسم الله مجرى ومرسادا إن ربه لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه, ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركب معنا ولا تكون وقال بينهم الموجب كان من المغرقين وقيل يا أمر بنغي ماءك ويا سماء أخنغي وقيض الماء وقضي الأمر وقضي الأمر وستوى على الجودي، وقيل بعدا للك هم الظالمين ونادى نوح الرب فقال ربي إن ابني من أهلي وإن بعدك الحظ الحكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل بما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجادلين قال ربي أعوذ بك أن أسأل ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أسم من الخاسرين قيل يا نوح بطر سلام من منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمسعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنه الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها تعلم هَذَا تعلم قومك من قبل هذا واختر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيروا إن أنتم إلا مفترون يا قوم لن أسألتم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزلكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركين الهتنا عن قولك وما نحن بترك آياتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن قل إن اعتراك بعض آياتنا بسوء قال إني أشهد الله قال إني أشهد الله وشهدوا إني بريء مما تشرعون من دونه فكذلوني جميعا ثم لا قالت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بنأصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تغلوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقف ربي قوما غيرك ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حذير ولما جاء أمرنا نجينا هدى والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعفوا رسله واتمروا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن رابا كفروا ربهم أذا بعدا لعاد قوم مود وإلى ثمود أقاهم صالحا قال يا قوم اعبد الله قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره هو أن من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم اتعبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح فلكنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا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 فذروها تحت في أرض الله. فدروها تأكل في أرض الله ولا تمسروها بسوء فيقول لكم على قريب فعقروها فقال تمسعوا في داركم ثلاثة أيام فقال تمسعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد رأيكم روب فلما جاءنا منا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمت منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين آمنوا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأخفحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها الا ان تمود كفروا ربهم على بعدا لثمود ولقد جنت رسلنا إبعاهيم بالبشرى قالوا سلاما قالوا سلاما قال سلام فما نبذ ان جاء بعجل حنين فلما رأيديهم لا تصل اليهم كرا وهو منهم خيفة قالوا, قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمه قائمة فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا وي لسها اني عجوز وهذا بعدي شيخا ان هذا شيء عجيب قالوا اتعجبين من أمر الله قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمه الله وبركاته عليكم هلال البيت هو هنيئه مجيد فلم لا يبغى هنيئه مره البشرى يجعلنا في قوم يروق يبغى هنيئه مره يبغى هنيئه أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهما فيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا نوطا في أبهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوما عصيب وجاءه قوم يهرع ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا جوم هؤلاء بناتي هن أخار لكم فاستقوا الله, الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت لنا في بناتك من حسين وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آري إلى ركن شديد قالوا يا ناط إن رسول ربك لن يصل إليك فأسر بأهلك فأسر بأهلك بتطع من الليل ولا يرتبط منكم أحد إلا مرأتك إلا إن امرأتك إنهم مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح الصُّبْحُ الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جَعَلْنَا جعلنا عاليها سافرها فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافرها وأنصرنا عليها حجارة من سجين من ونقون تنعل دمك وما يمن وإلى مدين قوم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ما ما لكم من إله يروه ولا تنقص ربك آلاء والنزال إني أراكم بخير إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم ويا قوم انظر مكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ويا قوم انظر مكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعدوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعرض آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحميم الرشيد قال يا قوم رأيتم إن كنت على بجنتهم من ربي ورزقني من رزقا حسنا وما أريد أن أخالبكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإخلاق ما استطعت وما توفيذ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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول قالوا لنراك فينا ضعيفا ولولا كثيراً لرجمناك ولو لرخصك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم رخصي عز عليكم من الله قال يا قوم رخصي وَاتَّقَنَهُم مِّن وَرَائِهِمْ وَمِن ظُهُورِهِمْ إِنَّ رَبِّي بِنَانٍ تَامٌّ وَيَرْهَبُونَ عَمَلَهُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَفِيءُ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَن هُوَ كَاذِبٌ وَمَن هُوَ كَاذِبٌ فَأُرْتَقِبُ إِنِّي مَعَكُمْ رقيب ولما اينا الشاعلون والذين عملوا معه برحمتهم منا واغنم الذين ظلموا الصيحه بافضحوا في ديارهم جاسمين كان لم يغنوا فيها كان لم يغنوا فيها الا المعدل لم يكن كما بعدهم ولقد ارسلنا موتى بآياتنا إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وما أمر فرعون برشيد يقدر قومه يوم القيامة فأوردهم النار فأوردهم النار وبئس الوزد المورود واتبعوا في هذه نعنتان ويوم القيامة وأتفعوا فيها به لعنة ويوم القيامة بأخر رفض المرهود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك بنا خائم وحصين وما ظلمناهم, وما, ظلمناهم ولكن وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنف عنهم آلية التي يدعون من دولهم من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم الشديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ان في ذلك لايه لمن خوف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع لهم الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود يوم لا تكلم بإذنه يوم لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفيرا وشهيق خالدين فيها خالدين فيها ما زامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجوث فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد اباؤهم من قبل وَإِنَّ لم وفوهم نصيبهم غير من كوف ولقد آتينا موسى الكتاب فخلف به ولولا كلمة سبقت من ربك نقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك نقضي بينهم وإنهم لفي شك منه غريب وإن كلا لما ليوفي منهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير لَنْ تَمْنَعَكَ وَلَنْ تَفْهَمَ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا واغسل صلاتك ظهريا نهارا وذنفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات واغسل الحسنات يذهبن ان الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات سُرعانَ كَمَا مِنَ النَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ غُلُبَقِيَّتُهُمْ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَجَيْنَا مِنْهُمْ الَّذِينَ ظَلَمُوا من مترفون فيه وكانوا مجرمين ومن كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها, وأهلها مصلحون ولو شاء ربك نجعل الناس سبعة واحدة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك, وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكل النفس عليك من لما نذبت به فعادك وجنك في هذه الحق وموعظة وذكران المؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع حلم كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل أنت على وما رضي بك بغير ما تحمل.